بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوسِ وَأَن تَكُونُ ان طولا موازينو انه في عيشه راضيه وانما من خفت موازينو فام غاويا و ما